إن نحن الحب نحن الحب في ذلك من سنوات السليمة في ذلك سواء حب سنة بين ذلك الثامن الضوء والجناء ومين طريق ولا هادئة وأشهد الله عزهم ومال الشيكات وأشهد أن الله حمدنا العالم والرسول يا إلهي المبيل تذكروا همنا ليال امسيه عمرنا ورسانا واتقوا الله الذي فازله ورحمانا ان الله كان عليم ورطيا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا منزل do modela وما تأتي اليوم القيامة كأنهما غنالتان كأنهما تحارتان أو كأنهما في القارئ من طيب الصوار التفضل من الجماعة من الطيب أجزار ثقة أجل من الطيب أجزار ثقة أجل حقها تحارف ثانياً أشهر بهما تأخذهم صورة الزقار وصورة آل القرآن فتجاري الله وتحاعد لنا وحالي الله الذين كانوا يتمون القرآن الحق في لوكه فيجاري للقرآن ويكون محادياً شرعيًا عن الإنسان حتى لتأكده عن الإنسان والإنسان بإنسان الإنسان أعوذ الله من الله عنه أن نبيه الله عنه وآله من من قاربه وآله عزبه وعلمه قل بالنوارده يوم القيامة التجاره التي لا تبور انه فضل الله ان لم تهزموا دوله انه فضل وعندنا كثير الامور وياتي يقول الله تعالى وجد ان الذين يظلمون عباد الله وعاقبنا وان هم الا قد كنا ننذرهم على الك يا يرون تجاره تبور تجاره يوفي له جرام من قضره إذنه قطورا شبور فلا يشعر روحان الكريم إلا لأهله وأبحانه سبيل الضغط أمورا ويبعثا يستدون منه في الرمان من من الجهد في أمسه وفي أهله بشيء عليكم أيها المسلمون أن يشعر روحان بالقوم إلا يستكون المسحف الثلاثين في أروابان فإذا أذكر أروابان أذكروا أروابع أن يجب أن القرآن بقوم إلا يسمونه إلا في اسم الله و المناثين الشديد لا نستعب في قيوة إلا وقلنا بينا لسايد في وإلا بينا وبيعون مزاجون الشيطان وتغالي سكت في فيه وعش وعيشت فيها لا وهو المبارك فضل مشيعان ان لا يشق عالم كل لقوم اتخذوا حله وثينا يذبحون من ضباء وذكاء ووحيد ان ليس قران لقوم حكموا على وعلى طغوا وتجاهر الكلام يوضح في الجمعات ثم يوضح للمانا في الماء فليس في قصره وليس في والله لا نحن ولا يضغي أن نحن لأن هذا قول أمه الأكبر مقرم عنه في الإسلام ولا نقوم هذا قول إلا مناس والخوصي من ديب أو مهن تسأل الله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله أيها الناس أخبار And the من عطان الله اليوم من عميلة القليلة من عطان الله قلت لأه لن يصنع شيئا قال اي مخلوبا قال اي انسان اي انسان اي معين مخلوبا فقال السبيل صلى الله عليه وسلم ما يصري صيح سورة الوحيدة الخير يفتك عنها فقلت يا رسول الله اذا فعل افتح قال السبيل صلى الله عليه وسلم وهذا من الشيء من ما في المسلمين يفعل خطرة من هذا خطرة من قطاع الخير إلا أقلت في يده حتى تنفره جمع إلا أقلت في يده حتى تنفره جمع فتأمل أنه في السؤول كيف يجب العظم صالب وضاعبه في الدنيا ويشعر له علم الله ومن القيامة الله أخبرنا نسأل كعظاً نافعاً وعظاً متغفلاً ورزقا ضيئا الحمد الثالث من أرسل أصده من غنى وإن حق يمثيره عن فيه وكما في الثالث شهيدا وأشهد أن الله أن لا جميلة إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن الله حفظه ورزوله صلطا معه وبعد ان تسلموا فقد سببت كلمه الله إذه إذهب إذهب إذهب إظهيت إذا ل وقال الى الله وقالته تعالى هو النعمة ها هي الان تهدينا في الذين كانوا يكذبون في هذه الدنيا لنصرير قال تعالى فما صنعوا من شرع عند الشركين في عن انه وينرى الله تعالى ان الذي يرضى الله فيهدف الله عز وجزء آباه الله عليك يقضي الله عنه فرس يذنيه النار فيهدف الله بأنكت فيقول الله عز وجزء شبارين يا حبي Hello. <laughs>